شمي ودعنا جينا الصع لج لعيونك منسينا ودعناك يا هلنا ودعنا منسينا يشهد الله علينا وتشهد صوتي كذا عالي والله ما با صوتي كذا عالي والله ما با يا يما نجدي علم مرفوع بالعالي اسمه في قلبي سكن من ذاك يا غالي يا يما نجدي علم مرفوع بالعالي Täytyy ottaa pieniä, jotta me voimme tehdä sen. Täytyy ottaa pieniä, jotta me лежل عيونك منسنا ودعنا يا هالنشمي ودعنا مشينا الصعب لجل عيونك منسنا يشهد الله علينا وتشهد لفلا الوطن ضحى لنا التراب الله بيدع عنه مش فارس يا الوطن ضحى لنا التراب الله بيدع عنه عرس الشهيد يا الاهل يا حبابي ودعناك يا هنشني ودعناك بشي الصع لجل عيونك من سيناك ودعناك يا هنشني ودعناك بشي الصع لجل عيونك من سيناك الله علي لو تشهد لي في الله صوت الكتائب عالي والله ما ما صوت الكتائب عالي والله ما ما حد مثل الشمس بيصطع عنه ما سوي متحلم صهيون نرقع شاط حي كاوي حق مثل الشمس في يسطع عنه ما ساوي ما تحلم صهيو لنركع شعب حي جاوي نحل في والجسم رح نمشي مشواره نحلف في أمي والجسم رح نمشي مشواره هادي الكتابات